بسم الله الرحمن الرحيم ما أقسم بهذا البلد وأنت خن يقدر علي أحد يقول أن لست مالا لبدا فيحسب أن لم يره أحد the whole man. بازی أن لن يقدر عليه أحد لي ولساناً وشفتين وهديناه النجدين فلقت خم العطب وَمَا بَرَكَ مَنْ أَخَذَ أَلَّا أَخَذَ أَلَّن يَرَوُ the birthday the world that و قر قره ابو وتعاونوا في الصبر والتعاون بالمعروف ما تيهولا والذين كفروا بآيات